قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ان نحن صددناكم عن الهدى بعد اجاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل وان النهار تأمروننا اذ تأمروننا ان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 وقال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما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 قل إن ربي يرسط الرزق لنهي يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير